بوك تو سدن دسات أصوم. ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون پشيد بنائمانا يدنا الصفات واحد الصفات واحد استراجنا. امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن امرأة سمينة امرأة سمينة امرأة فضولية امرأة فضولية نوفو اوتو سيارة جديدة se jára, ředída. rychlé auto. Se jaratun Seiá. Se jára, Pohodlné auto. Se jaratun Murryha. Se jára, Muría. moddré šaty. Febun azrak zrak. Thub شرنا شاتي ثوب أحمر ثوب أحمر. ثوب أخضر ثوب أخضر. شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء شنتة يد بنية. شنتة يد بنية. بلا تشكا. شنتة يد بيضاء. شنتة يد بيضاء. بيضاء لده. ناس لطفاء. ناس لطفاء. Muhavdabun. Nes Muhavdabun. Zajímavý lidé. Nesun Muhimmun. Nes Muhimmun. Mile děti. Atfalun Mahabubun. Atfal Mahabubun. Drze děti. Atfalun Watihun. أطفال وقحون هدنا يا جتي أطفال مؤدبون أطفال مؤدبون